ب س مضان الله م تميز المفرد مضان تميز المفرد التي يقع بعدها تميز المفرد المواضع بعد أربع أشياء نعم بعد المقادير تشمل مكينات المساحات و الوزنات. م وشبه المقادير أحسنته كذنوب عسلا أو كذنوب ماء وراقد و عسلا طيب نعم العدد وأيضا ما كان فرعان تميز أحسنت خاتم ذهبا باب ساجا توب حريرا هذه ا ل ل ه تميز ي المفرد تميز ي المفرد ما هو ناصبه؟ ها؟ نعمل فسر به وهي الذات التي قبله أحسنت الله رحمة فيه النوع الثاني تميز ي النسبة فما هو تميز ي ا ل نسبة يا محمد ه و ا س م منصوب رفع إبهام نسبة في جملة سابقة عليه تصب زيد ا ل ع ر ق ا اشتعل ا ل رأس شيبا و ف ج ر ن الأرض ا عيونا فغرس الأرض شجرا كل هذا تميز نسبة لأنه فسر إبهام نسبة ب جملة سابقة عليه ما هو الناصب لتميز النسبة؟ هم ن عن كل في عنا والشمل ا في عنا أنت طيب نفسا أحسن هذا بالنسبة ل ما تقدم ومن أيضا مما يتعلق بتميز النسبة أن منه ما هو م ح و ل ومنه ما هو غير محول وهذا معلوم لنا إخواننا أن ا ل تميز النسبة منهم ا هو محول ومنهم ا هو غير محول ويكثر فيه التحويل أكثر من ع د م يكثر فيه التحويل أكثر من عدم التحويل و ت ح و ي ل ه إما عن فاعل اشتعل الرأس شيبا فصبب زيد ا ل ع ر ق ا طاب محمد ن ف س هل ذ ت ح و ي ل عن فاعل أو عن مفعول غرس الأرض شجرا فجرنا الأرض عيوناً غرسوا شجر الأرض وفجرنا عيون الأرض ع ل ى م ي ا ل ن ح ا ة وقد ي ح ك و ن محولاً عن غيرهما محول عن المتدى محول عن غيرهما كالمحول عن المتدى أنا أكثر منك مالاً فمالا أصله مالي أكثر من مالك أنا أكثر منك مالاً الأصل مالي أكثر من مالك حصل التحويل حصل ا ل تحويل من م ب ت د ة إلى تميز مع إقامة الضمير الذي أضيف إليه مقام هذا ا ل م ح و ل م ق ا م هذا ا ل م ح و ل مالي أكثر منك. هذا الأصل أنا أكثر منك م ا ل ا مالي أكثر منك. أي من مالك. ثم حصل تحويل فقينا سحب هذا المال وجا ومرزه الضمير هذا الذي هو اليا. هذا اليا ضمير متصل لا ي ص ل ح الابتدابه. أجيء بضمير مكانه وهو أنا أنا أكثر منك لأن من ك ل ا ن ن ا ل ه ذ المضامير المتصلة لكن لا يصرح ن ت د ا ب ه ا فجاء بمضامير يقوم مقامة يناسبه في التكلم أو ه ن ا فجاء بنا. ثم ج ئ بهذا ا ل م ب ت ل ة فنصب على التميز لي رفع إبهام النسبة لأنه حصل إبهام في النسبة لما حذفنا هذا ا ل م ب ت ل ة فصار الكلام أنا أكثر م ن ك وأنت واحد كيف تقول أنا أكثر م ن ك أكيد ب ي ه إبهام في هذه النسبة. في إبهام في هذه النسبة نسبة نسب ا ل أ ك ث ر ي ة إليه، فاحتجنا إلى رافع لهذا الإبهام، ومحتمل أنني أنا أكثر منك من جهة الولد، أنا أكثر منك من جهة العلم، أنا أكثر منك من جهة كذلك المال، في أشياء تتعدد ويصلح أن تنسب ل ي ن س ب ل ي ه التعدد، فلما قال أنا أكثر منك مالا عرفنا أن الإبهام كان في نسبته كان في أي شيء في المال ا ن ا أكثر، هذا إبهام أو إجمال. هذا إ ب ه م أو إجمال. فلما قالنا أكثر منك حصلنا أن إجمال محتمل أنه أكثر من كمال أو في العلم أو في بيت ل ا ن ك و ن ا ش ي ا ء تصلح ب ل ن س ب ة الأكثرية إليها. فجاء بالتمييز فربع هذا ا ل إ ب ه م فصار عرفنا أنه أكثر منهم جهة المال، أكثر منهم جهة المال. هذا بالنسبة لغيرهما وهو المحول عن ا ل م ب ت د ى فإذا التمييز نسبة من يكون محولاً وغير محول. المحول إما عن, عن فاعل أو عن م ف ع و ل أو عن ي ش غيرهما وهو ن ب ت وأما غير ا ل م ح و ل فيكثر في التعجب. يكثر غير ا ل م ح و ل في التعجب. لله د ر ه فارسا. لله ذره فارسا. فهذا فارس غير محوول. وهو تميز. وكذلك كرم زيد رجلا. كرم زيد رجلا. ما أحسن زيدا رجلا. ما أحسن زيدا رجلا هذا يكثر فيه غير المحول وربما كان في غير التعجب امتلأ الإناء ما ا م ت ا إ ن ا ء ما لكنه يكثر في التعجب غير المحول لله ذ ق و ه ف ا ل س ا كرم زيد رجلا أو ضيفا كرم زيد ضيفا أو رجلا وهكذا أيضا ما أحسن زيدا رجلا، والظابط أنه يعني في التعجب ربما كان في التعجب غير وكان م ح و ل ا في التعجب، كقولك ما أحسن زيدا أدبا، ما أحسن زيدا خلقا، هذا أ ص ل ما أحسن خلق زيد هو م ح و ل لكن في التعجب يكثر في نحو هذه الصيغة إذا كان في الظاهر نسبة الفعل إليه، إذا ك ا ن في الظاهر نسبة الفعل إلى التمييز، إلى قصين التمييز، وهنا في هذا الحالة يكون غير محول. وهذا إن شاء الله ن ؤ خ ر لأنه وقت الآن، فنريدنا خذ بيته. هذا سعيت الكلام عليه. فالحص حاصل أن أكثر ما يكون غير محول في ما يفيدش التعجب لله د ر ه ث ا ل س ا كرم زيد الرجل أو ضيفًا ما أحسن زيد ر ج ل ا وقد يكون بالتعجب م ح و ل ا كقولك ما أحسن زيد ا أ د ب ا أ ص ل ا ما أحسن أدب زيد ما أحسن أدب زيد وذكر ض ا ب ط ا قضري قالوا الضابط فيه أنه متى كان من سب ل ي ه الحكم ظ ا ه ر ا نفس التمييز في المعنى كان غير م ح و ل أصلاً كان ع م ر ج ل ا ز ي د وما أحسن زيد رجلاً وإن كان في المعنى ف ا ع ل ا في الأول في الأول و م ف ع و ل ا في الثاني ب خ ا وإن كان في المعنى ف ا ع ل ا في الأول و م ف ع و ل ا في الثاني قال بخلاف ما أحسن زيدا أدبا فإنه م ح و ل عن ا ل م ف ع و ل هذا ذكر ا ل ف ض ر ي وهو ضابط جميل إن كان في الظاهر ا ل ح ك م منسوبا إليه إلى نفس التمييز في المعنى وهنا يكون غير م ح و ل مثل ما أحسن زيدا رجلا لكن هذا أخر لوقت آخر يكون شبه نأخذ هذا البيتين س ر ي ع ا قال رحمه الله وبعد ذي وشبهه ج ر ر إذا وبعد ذي و ش ه ه ج ر إ ا أضفتها كمدح ك م د ح ة غذا ك م د ح ة غذا هكذا عندكم آه يعني فيها وبعد ذي وشبهه ج ر ر ه إذا أضفتها كمدح كمدح ك م ه كمدة حنطة الغذاء نعيده وبعد ذي وشبهها ج ر ر ه إذا أضفتها كمدة حنطة ا ل غ ذ ا و ا ل ن ص ب بعد ما أ ض ي ف و ج ا ب إن كان مثل ملء الأرض ذ ه ب حاصل هذا ا ل ب ي ت ي ن أن ا ص ي ر ي قد قال ا ل أ د ا ل خلاص الحمد لله في هذا الذي أخذنا من فائدة ك ث ي ه إلهه أفضل เราชิคก้า